that Kemudian, kemudian bawah ini ada terang, terang besar. Bagi kita juga, untuk kita, kita juga untuk kita juga untuk kita juga أنا على حملة استدريب منصة في على عن نتيجة عن اللي ولكن التمرين يعتبر والبنك كبير بتاعته صح لما كان بيجي لك ديشن عملنا عليه الدم ان في عنده طبيعه كده عينه دم بيزودوا على الرفوف فكل الفرق كل المساحه بتاعه الحته دي, دي التول اللي فوق دي يعني قلنا كل المساحه بتاعه فوق فالتنس اللي عليه جدا فانه اللايمينيا معناها زياده كل التوتال الليز اللي موجوده في على بحث ان المريض الديشن ده بيكون غالي لان المريض بيأكتف او بي active اللي بياكل اللي في الدم يعني لما حضرتك بتشيل في القدامه شكل عنده تقول لي مين اللي هو مين في كام المفروض قدرنا أحسن تعطين بالليل كمية كبيرة، دي كمية كبيرة، الله المفروض ليلة أنا كذا، الدكتور فهمت صلتك على الدام فا، هنا أي طب ايه الثلاثه دي؟ حاجات موجوده في حياتنا يعني ايوه فبنقول ولو لو ابتدعنا ده ايه فان الدم اللي واصل للجنين ضعيف فبيديها للميه عشان يزود معدل سرعه السريان عشان يوصل الدم زي الجديد فاهمين حاجة لأن ازاي؟ اللي فيدور يعني الدم الدم بيزيد على الجنين عايش, عايش. <تصفيق> بدل ما يجي فتره من الحمل يقولك على ضهرك او ضهرك مش عارف النوم او كده و بيديكي الهيموريد عشان كذا بس معنى ان انت كده وثمان عامه بيديهوها فوق قدامك صح طب هو مصطلح طبى اه مصطلح على ده اصلا ربنا على جسمك عشان ما يتكونش لو ان كل خليل جرين في الجبهه اللي انا فيها يبقى ايه انهم أن ما بعض لان انت لو عملت دوله طروط حاجه اسمها سولجريشن هيبقى مش في صوت ثابت ان شاء الله باذن عليه هيصلحك لمبي فاهمين الفكره فهنا لما احط كلمه مبنى ادوائل وكلمه 1000 رجل الدوائر او مضادات التلوث لان انا بصوري بقى واعيه انا عليها عشان يعني بدل ما اعمل سي سي ادور على قايده او تكون فريين ادور على قايده اللي ادور على قايده البلينت بقى جميل إن انت لو ما حطيتش انت اللي هيحصل هتعمل ايه انا خلاص اللي بيوقع صح بتؤثر ده على طب كنت هحط صباع كده هنا رجاله حط صباعك على كده قدام وميت دي بس عامل كده قدام طب انت بتشتغل فين دي الاستماره المؤقته دي قدام بتشتغل ان في يعني دي دي اللي هي فكتور 12 فاكتور فاكتور من فاكتور بعد فهمين كاستين ده بشغلة على مفروض هنا دول اللي بيرين الناعي يمنع دي ما تعرشوا بعضها أو أي واحد من عندك وأنا ندور يعني دوله قراهم ضاع دول مش ضاق كاستين يعني لا قراهم بيكون طلعتوا من ماها بقى خلاص يعني. وصل عربي كول ميشن ارجانيك فور ذا ريزلت يسنا فري دي يعني قيود يعني في عامل زي ده تخيل بقى انت في قيود كده ماشيه في في طريقه مش يعني يبقى, يبقى او لقد تم اضافه المشكله في سن المشكله في سن المشكله في سن المشكله في سن المشكله في في اسم المشكله في اسمها طول الدم دم. لما المشكله في في سن المشكله في سن المشكله في سن المشكله عشان سن المشكله في سن المشكله في سن المشكله في سن المشكله في سن المشكله في سن المشكله في سن المشكله في الدم في سن المشكله في سن المشكله في سن المشكله في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 لا، مين ما يعني من الخالد ما شاء الله ما شاء الله. هذا من ايه الحاجات اللي انا مفروض احطها في الدم الواجل ده؟ هو قال خلي بالك قلنا الدم الواجل ده الامتحان هو في الدم ده ده ما انا جيت المعمل كده دم عن هي يا مولانا في الضم تعملها ايه المواصفات بقى اللي انا عايزها تبقى موجوده عشان اطلع دي في دايره ايه المواصفات ها هو ده انا عايز انا عندي ممتازه جدا الكلام تقول ده هي طول المفروض انت تحط ال1000 عشان تحصل على الحث وتصنع انسايد انا هو اول معلومه انك الكلام ده مضبوط ولا مش عليها لو انا حطيت 1000 اوم ما بيجوش يا مش كذا؟ لازم يغش ويخلل كده بين الخلايا عشان يمنعهم من أرضهم بعدهم. لما لا تروح ايه؟ سور لكن ده بعض اللي جالس يفهموش الكلام اللي تقوله. خم كده؟ قبل ده يحافظ على ازاي؟ يعني يعني يعني يعني يعني المفروض ان ده ظهر كويس من اول جمله كانت اول واحده اللي نقول تاني حاجه بيحافظ على كريم الاحسن ايه بالشرين بيحافظ عليه يعني على عكس اللي بيعمل هايبرتونيك ولا يعمل هايبرتونيك هذه كانت رقم ادي هذه النقطه المفروض طول نتكلم عنها وقلنا تاني كده وخد حاطط العدد ده قدام مين؟ للشريكين للغلص وصل او 22 <متحدث> <متحدث> <متحدث> طيب يحط <يحفظ> على ايجاد ازاي؟ فيديني الايجاد ازاي؟ هو لك ان الكوتش هيعمل ايه؟ هتقول لي 3 و له لونه لونها يبقى لو كنت ضربت الباين بالانزيم قابله يديني نمر مطفوجي كده كامل مع ان اللي لقيناه هو عندي قمر كويس جدا بس هقول ما اتفقش كوليك سايت مش معنى يا عم ان بيسحب يستبدل ذره من فلما ياخد الذره الذره ولا في وصل كده يبقى هو حاطط على سايت مين عليه على ايه على المودولوجي وعلى السين يعني لما يجي الدكتور الخليفه مفاضل الدراسه بيجيبوا فيه ولا قالت له مساعد قالت شكل باندو سير فاهمين انا كاتب هو واحد اللي بيتحفظ عليه من ايه كلمه واحده ده ايه لامب هو اسمه انت واكثر يبقى هنا الكوكيشن وصلت كل مكان دي فيها معلومات وصلت عارفه جنني الفكره لما استنى ان انت هذا لي حاجه اقول لي حلو يلعب هاخد نموذج ويكسر المفصل ويكسر انا فكر من انتوا قبل ان انا على كل خليه بيت عن الثانيه شوفوا هقعد كده في الظهره والكوينت اسفر اول حاجه صورته احافظ على وزن اليوم الايه؟ في الكلام ده مش على ايه؟ كل شيء احافظ عليه في Ahora, en cada cual, la salud,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 اكونجليستو واكونجليستنس كلهم يعتبروا سنتك وعليه الطبيعي عارفه كلمه الناتورال دي هتقول لك ان اللوكس على طول شبه البريق هو كل حواهي؟ حواهي. يعني أنا كده كل طب بصوا انا بكره مش في الشكل ده ما انتش ان شاء الله كل حته اللي بيضربها ده الجرايوز والسيلبات اللي كل ما من الله لكنك تتعلم ان تكون اللي هذه ايه؟ السلطه هي مثل هذه الامور طيب؟ هي مثل هذه الامور كل هي مثل هذه الامور السلطه هي مثل هذه واحد. تعالوا هي مع بعض، الامور السلطه هي مثل هذه الامور السلطه هي مثل هذه الامور السلطه هي مثل هذه الامور السلطه هي مثل هذه الامور السلطه هي مثل هذه الامور السلطه هي مثل هذه كل السيرفيسات اللي بيشتغلوا ازاي بقى لو شايفين ده مستند مستند مستند كل السيرفيسات دول بيشتغلوا عن طريق كريشن للكابس كل السيرفيسات بيشتغل طريق يعني من يعني من ركضوا <تصفيق> مش دي اسمها علاش بيس دي؟ سريعه ركزوا لما انا قلت رجل المحترض ده هو عمل كده الكوان حاجه اسمها يعني ايه اللي على طول هو عمل كده عشان الجاني انت تعمل كده والبطه لو على حاجه وصلت كده توفقت ازاي ان عن طريق ايه كريشن للكالبر كلمه يعني ايه ينسخ في الكالبر ويخليه ارابل يعني لما اجي اقول له انا عايز ع السهم كالبر اللي مش موجود يبقى الكود دي كلها ما يبقى كل عن طريق ايه كريشن للكالبر تعال خد تامين واحد اللي نافي والله البريم بيشتغل ازاي يبقى شبه الصورهه في إيه؟ أنا عندي هنا حاجة اسمها حول وعيدين. هنا بقى دور الهبرين يعمل ايه يقول لك دور بيحفز الانثترومبين 3. و... <تصفيق> هو دور الانثترومبين هو اكشن مين يعني ايه انك هعمل جلل ولا لا <تصفيق> تاني كده كلام انا قلته الميديتاميكال الدكتوره بيحفز الانثترومبين ان دوره يروح يوقف الثرومبين واما هعمل جلل ركزوا الكلام ده <تصفيق> دوره ايه وريت ان الهبرين ما لانه اصلا من الرغم وصلت ملحك. هو دلوقتي. انا لو معرفش هو <تصحيح> انا لو معرفش هو انا لو معرفش هو انا لو معرفش هو انا لو معرفش هو انا لو معرفش هو حاجات زي ما اكتب الله يقولك لايدي يروح يكتب الالت انت سترومبيل ثلاثه ده يروح ما تشتغل يبقى يبعت طول الى كل اللي انت عملته في الاوضه و9 و10 واللي هدف خلاص اتمم انت ما فهمتليش فاير ما عملتش غلط وصل الجوستر يبقى دوره الجاي يشتغل على قلس و33 يحفظه ويقول له روح على الشرومبي وبالتالي يبعت طول فايرنج الى فاير عرفت عاوز لكن المصوي يتبع شباب انا في عندي ضغط جدا يبقى مفهوم يا كل الخلايا الدم سواء او ربصيزه او الاسي risque legit او اعادتكم بتضمئه؟ اح использ esta mys mr 니 l грp sky 받고 super 339 اك وهي هي كمTuTE hago p金 ف ,لabc. اقمتراتكigneря Did you choose literally ?ивает climate upfront right down A6 book fast... lap down Mocard on بفكرت زي ايه زي تيست تيوب انا فكرت عيبه ان هي كانت بتروح واحده واحده بعدين مش مش في بعضها ايه تاني ممكن يخليها تنسف بعضها هو هو الضغط لازم كمان في عندي جرب اول خليه دي بتعمل ضغط كده كده وصل خليه دي بتيجي لوحدها مش قادره تروح كده بس هو ده الطريقه نفسها هي هي اول واحده تقوم بطلع على فاكتور اسمه بولد وي براند فاكتور استمى يا عمد تقول ايه؟ البولد وي فاكتور اللي طلع من قول البنكتلت لبس الدين اللبس عاية بزدد انا ما عنديش مقدر اراق بزيد هيقوم البولد وي براند فاكتور اذا يطلع اسمه بولم يعني قول بلكتلت اجريديشة فاكتور يعني هو اللي بيسترع بقيد دول اللي بيعمل ايه بقى هو دول هو... اللي انت على فكره قايمين أو مش حاجات اللي بتشتغل من جدا جدا يعني اصلا شوف اللي هو في الأول اللي بيشتغل ان منعت البن اللي يشتغل منعت البليتلت بن queer than the sea, part of the speaker, Wunder j eigentlich in Ber laserendent room, a grasshopperne on the mission of German men, saw German men on the edge of the هما is Porumbine Hermit ما تخشين للعاده بقى لو حافظين الانزيمات وفي ثلاثه اللي بيوقع شن سترومبين وده اول بيد الى كده مفهوم سنه عليه وصل من عندي طيب نتكلم من كانت على درجه وانا كنت طالب كده بذاكرها كده ده سهل قوي قوي طب كانت في محاضره في البولينج رجوله اللي في حاجه لي كان ايه هو الانتي درجه هو مش عارف في هو مش هنا في Let's dan waid jawal استنوا معتصة ساعة ومباير من المفتاح الترسيونية من بالله يوم بس على يوم يوم ما سبعة لقيت معصوب يقول لك رأوا صلاة سعيدة يخاف ذبّر حاجه جميلة يعني مش والله العظيم أنا وصلت وصلت داير ما يا ما كانت 7600 جنيه ولا ايه عايزين ناخدها معانا نصاعه المره لو شفت البقره كان نفسي اقول ان انا هو كان من كان فيه طالب طلع كده كان من Dan weet je toch wat er is, dat is de jammer hier aan de hand. dan is er al één. Ben je al een foto, moet je afschrijven, en ik heb er dan een vrouwen, en ik heb er al één. Kijk, wat jij jij الكتاب الكتاب. في يعني في وصلت من من انا اللي ماشي برايه ما فيش مشكله بيقول لكم انتم تجربوا اربعه كده جربت دبر في انا شطع بره بس انا هحط شكل كويس ماشي انا اول مره ادخل في ايه المفروض ان دول كلهم دول اكثر بتاعهم كله يعني هتيجي جنب كل وصلت ان هتجي تبص على الفيو ذات ايه الفيو دي متكرره كل هتيجي تبص على الادفانس على ادفانس هتلاقي كل واحد بيطلع فيه عيب عشان يفضل الاثنين هو أحسن واحد يعني. يعني مثلا فور زامبل انا قلت حافظ مش كده لما باسه على اسم التريثري ديستروز هقول لك هو ده او البروتو يعني ده احسن واحد عشان اعمل ولكن هذا يجب ان اللي هو ولكن هذا اللي ان تكون مسلما ولكن هذا يجب ان تكون مسلما ولكن هذا يجب ان تكون مسلما ولكن هذا يجب ان تكون مسلما ولكن هذا يجب ان تكون مسلما طيب. هذا يجب ان تكون مسلما ولكن هذا يجب ان تكون مسلما ولكن هذا كان واحد اسمه صوديوم فيت باودر والنيرو جميل مخصوصا فيت باودر انا هعمله 1g مش فاهم ماشغلتش صوديوم فيت سوليوشن وصوديوم فيت باودر انا هاخد الباودر اعملوه في بعد كده مع بعض هاخد اول واحد صوديوم فيت سوليوشن يا اسمه والله قول صوديوم سلفيت ايه سوليوشن المفروض المود بتاعك عشان تبقى يعمل طب وانا بقى الخطوه دي لما اجي اتكلم برضه على الصوديوم سلفيت ده احطهم مع بعض عشان افهم اولكي المود بتاعته الاثنين الا اربعه دول كلهم كده بيعتبروا حاجه المضادات دي يبقى بس كويس عشان تحل حلو اللي هات بقى بتدي لها باللخبطه على يعني متستخدم سبور تيجي تزيد عشان يوصل أو وقت سوبر تجدينه نكمل طب خلي من عشرة من عشرة 3.8% التركيز الاعلى من جزيء واحد 1:4 التركيز الاقل من جزيء واحد 1:9 ده بتاع من وده بتاع تاثر الفرق بين تايم والكتيفيتي برشن ترومب تايم اللي بيديهم اسكو ريشن مصمم تعال كده بسرعة عشان تفهموا المصطلحات 한번 شويه نشوف 한번 تدريبات سوديا مستدريج في اليونان لوتر كذي ثلاثة وثمانية من عشرة مليا بدون واحد ضربة يستخدم دور ISR بدون ثلاثة كذي من عشرة مليا بدون واحد اثنين ثلاثة ضربة بروح سرعتي طايمة وارتفاع البشرة رومي ضعيف جريت على جلسات الانتحار لأن تبعنا في من هل أنت بصوري يا جاجي؟ يقولون أنه من أنت باقي رسولة بصورة سرومبين تايم أكبر بيدي بصورة سرومبين تايم أو القوى الجنيشان ميكانيب والذي يستعبون بصورة ستريبتي ليوكشة بتأكين ألا تاوين أو اثنين من عشر من ميجا بدون وأكبر بصورة سرومبين تايم حيث أنت كتابة للأطفال هنا إيه إستقاف بالأحمر؟ دابل لأحمر تبتقي عندما يفتحياتين تايمة سرومبين تايمة سرومبين تعملها؟ خريباً يا كل اللي جاي هقولك أردتها كل اللي جاي بعد كده هقولك كيف شاكل ما يبقى شايل حاجة؟ <تصفيق> واحد مني, مني, مني يعني واحد على أربع منهم وصلت؟ مزيلا؟ يعني ما عشان يبقى له فايده واحده بس اي اس ار دوسين باي وصلنا كده يا جماعه عملنا عملنا في, في, <تزئج millionaire> في وصف بين التصافات بي بي بي. في حاجه عايز فكر كده ليه بالانكولون في الاربعه اللي بروح الاضافه اللي بتاعت عمرها عليه بسته من تركيزيه تلاته وثمانيه وثلاثه وثمانيه وواحد وثلاثه وواحد وثلاثه وواحد وثلاثه وواحد وثلاثه وواحد وثلاثه وواحد وواحد وواحد رئاسة يعني رئاسة يعني رئاسة كان عنده قضية أسس البلد يعني ما بلد ما عشان هو ده ده .دي التسديد، ده هو اللي في الجبار على المبوز، يعني لما جاي المبوز لي بيسندب هو أفضل على لما جاي استوبرات ليش شريعة أسد؟ الجاب آخر رحالة إيه؟ يبقى أسد السدلي في بيستخدمه مش أخوان شفوه سيراميد، هو اللي في الحاجة الثانية، هو طبعاً معايير في إيش بالثالثة؟ البوز واحد مربع، إذا طبيعية بيعمل يوشير، فانش التدريب بسبب في خاطر هو في ياو problem اشتغلت في عمل وخفت ليه بمعنى ايه اروح انا سايبين يومين بره عنك في تقولي بيه بيه من في مع ان هو المفروض اكل ورقه عشان ايه لان في اقل من cuando todavía estuvieramos si cada uno se fueron manejando musculos cuando único un la لما نيجي مثلا نقول ايه الرينتر لاكتين وكينج الكال بتاع بال ومعلومه ان ده لاكتين مش معنى انا عامل لاكتين لكن اللاكتين بيخش في الدم بيتحول لكتسيد ومعدل يبقى انا ممكن بس الجسم في في يعادل البي بس جوه ان عندي قالوا يعني لما هنفش كده هنلاحظ تريت فين دي فين الاسيد يديني اسيد هيعاقوا بس ده <تصفيق> هو ده انما السكريت عندك في الروح في ما تحاولش ما البيت تعملها في بوارضه تشيلي بمعنى حاجه تمام <تصفيق> يا طيب هقول ان الاسيد تريت استروز اسيد تريت هو عباره عن مع السكريت على استروز يبقى انا كور، له دي يعني عامل ده جالي فيشن الجلتر والفيشن بتاعه واحد 4 عقل يوم 4 يعني لو انا عندي فيشن في ده الـ كي بي فايه ايه يعني واحد ملي منه في الدم يعني لو يعني وصلت؟ شيء، لا؟ هل هو في عام كذا دارك يسجل، في بديكوا في غيره في الكامار في في في, في, في, في كل واحد من دول لواحد يشتغل أجهزة. يعني دكتور انا بقولك عايز اخد واحد من العمليه بس شكرا خد بوتاسيوم اوكي خد امونيوم كل يوم كلهم بيعملوا فيجيشن للكاتا ويديني اديس ايرور في وصلت؟ انا ممكن تعمد اتنين مع بعض ازاي بقى الوقت؟ يعني كده كل واحد من العمليات الرساله يستخدم بواحد. ممكن بعض احيان اعمل كومباينيشن بين الاتنين وهنعرف ليه يعملوا كومباينيشن وصلت؟ عشان كده على بلاي ليكو هتلاقي هنا امونيا وصلت ومعاها الايه؟ وعندي اربع انواع صوديوم او بوتاسيوم او ليثيوم او, أو كل واحد يستخدم لوحده لو كنا ممكن استخدم اثنين مع بعض اعرف ليه مع بعض وصلت اغلب الاوكسجينات كلها مشهورة في العالم كله مشروعه بمجلس اليوريا بكرياس اليوريا يعني لو انا جبت صناعه المركب كنت متضايق احس انا عندي جنبي عايز اعمل ايه دي اول حاجه له يوريا قوي وصل سمير يبقى كلهم متخصصين في فيديو يعني أنا مكتب النهاردة عندنا حد في زلة ايه هو الأدب عبارة عن يعني بابا تفضل فور فيديو عشان دي مهمة كل واحد بيجي أنا من أول في فيديو كده مع بعض يعني من اوه ياه! فدافت بتركيبة ايه؟ صدنا؟ اوه بدافت شئيسة صدنا وماين؟ داك ان تركيزه كيف؟ تبتيني الارضاء على الارضاء فلنطل بقصد بقصد بقصد ونطل بقصد بقصد بقصد بقصد بقصد هكذا ليس صدنا؟ هكذا ولو ما تفهمش كيف لقصد هتحفظوك أصبع المصد ايبا انت ممع شو ما يكون؟ ولا تحفظوك؟ اههههه صوديوم او بوتاسيوم غير الكريشال للكالسيوم دوت بتاعهم 2 4 مللي جرام لكل مللي هو يعتبر انت بقى لو دي كده بتاعه جديده يا ريت تديها في شكل عشان هو ده كل واحد مدوني طبعا اشهر من لوحده هيجي هنا هو عامل لك فورمولا اسمها ديلا اند تاون فورورد ده واحد ورا الثاني علامات مهم تمام ادي باوند فورمولا عباره عن ايه شوف الفيديو بقى كده طبعوا امم فاين يبقى <تصفيق> هنا فورمولا عباره عن اثنين من اجزاء بس الاثنين ازاي قلت وقلت قلت لي دي طب ما انا هجيب الامونيا مع البوتاسيوم المبزلات ده يعمل سولنج ده يعمل حفظ يبقى عندنا هنا هنطور فورمولا عباره عن امونيا معها بوتاسيوم بتركيز ثلاثة بتركيز ثلاثة يعني حط 3 بارت بالابونيا مع ليك 2 بارت منين؟ من المتسلسل، إش اشمعنى تقليص الاثنين دول يا جميل؟ لان المتسلسل بيعمل شرينك والتاني بيعمل وبالتالي فيه اسمه سايز مينيمال ايرور ستورج. يعني خليت يعني صح؟ يبقى عملها يعني لو واخد 2 ولا واخد عملها في الكراين في, إن في guesses. يعني كل الفيلم اللي انت عملته هنا اند باور يا دون عشان تحافظ على كام موزن. فكلم أن أعطي أنكم قبولا ما لátواك لكن لنت يعني σε هناك وصورا ماية كان يصاب، واصلا من يمّيم من ذلك ساعات وصحتك Natürlich أuu طريق هل تستطيع أنت Подitations قمت بيلي هل تستطيع أن نفي Lay zipper أي تستطيع أنidades نحن بجرد كما يena سعود تو فامید یه معنی دار کیو مدت سیصدسالتره؟ عاشق دار کیو آبونیه مالدشت تو دموگریت؟ دلیلی؟ آن داره کیو می‌سی بیشتر وزن؟ آره. دیگه حالا، حالا لانه يمكنك ان تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون مسلما كنت تكون اللي هو زمان آموزش دوم رو همیشه سود جام برای. لمنیم بخند، امروز دوست داریم که بند تویی انتخاب کنیم تا وقتی تو اسکورگو دکوز ده، مش معنى شباب تمام يا شباب شبه برضه القياس في ها يلا مش معنى بستخدمه لقياس الجلوكوز المفروض الطبيعي يا اي دم باخدها من اي بيشن بيتكسر 10% من الجلوكوز بتاعها كل ساعة في جونت البريج. يعني اللي بيكون هاي الله أموده كويس تاني تاني المفروض ان عليه عينه بقيت ساعه جلوكوز بيتكسر وجلوكوز 10% من كميه الجلوكوز دول كل ساعه بينه يعني لما يكون الجو حار اتكسر اكثر من أنت تعرف في النهار ترى بس هو إزاي؟ في فترة الصبح تقدر تجلس عليه بيديك ديق وطايح. أنا كنت الناس الصبح بسوي حنا وتجي عندي ليش عينات مكونة بسوي حنا رايح. ساعات الصبح عايزين بيزلناك. ساعات الصبح جالسون نحط عيناتنا. حط عيناتنا مرتين. ساعات مون بريش. راح نحط عد ساعتين. لا شرط لا بيمريش ليش على عاد. ليه هاير قال لي اني طالع عند انت خصوصا الصبح 6 ساعه ساعتين يا حبيبي الديشن باك يقول لي ان هو بيشرب كتير وبيخش الحجات الجيم والديد كلها الكرمشه يعني عامل الصبح وانت مطلع عمرك انت بتعمل حاجه عايز بواحد عندك في المعمل تفنشا اللي عندك تاخده ازاي المفروض ان دين 10% من البروتون بينكسر كلها دي كل ساعتين يعني كل ما ده دي زي معدل تكسير. يعني انا قلت انا عندي 100 ملغ لكل فيريسريتا في العينه اتكسرت في 10 ساعات ودارت حته 25 ودي بقى دارت حته 30 اتكسرت ساعتين ثلاث ساعات المفروض بقى يعمل ايه او اللي بتكثر 10 ميلي بساعة. في كل نص ساعه فبنقوم هو the antivagrant of the choice for the is uh, to eat and do so jump again it's not about writing so careful right. is the antivagrant of the choice for law due to law huh? we have in the to and we we are we اللي تصدر منه عصرة بالمية طبيعية برونة تفريتشل كل ساعة ايه ايه وصلت؟ طيب طيب من البراب من كل مني واحد من البراب كل مني واحد يكون من برضو عالي تعمل شين كذي ماذا تدور؟ بوزر بوزر بوزر ماذا تدور؟ ولا ترانا بيجا بس وين؟ سوديا وهذا بس سوديا ولا شيء بس دائما يعمل يعيش على البلاي ونجد يعمل على ولكن يجب ان يكون هذا المكان مثل هذا المكان مثل هذا المكان مثل هذا المكان مثل هذا Finish. Kill this is a bit يعني something, but no, يعني to your job. Food cosmo نواب بيربط التركيز باللون يعني لما اقول له ايه يقول هو, هو لون احمر بس تركيز الطبقه الحمراء فيه خفيف بس قال لي يديني قراءه 5 قلت له ايه خد بكوا يا عم هتديني قراءه 5 فلما دخلت له عينه ثانيه قال لي رد ده انا احمر اكتر من منين من اكتر من الخمسه فعمل انا بقى طرفين فوقيه واجيب النتيجه كام فعملها يعني هو بيعتمد على وين قياسه هو اللي هو بيقيس ايه الوان مش كده يعني يعني اه كل خير صح؟ بتعمل ايه؟ شويه حاجات كده بالايز دي حط على البنكي يديني احمر عادي. حط الاحمر على الازرق مش كحلي. حط الاحمر على الاصفر مش دي برتقالي. هنا يدي فوق الصبص يعني لما اللون فلما اديله عينه جلوكوز وقمت انا فيها الهيموليز الهيموليز ده مال اللي طلع هيموجلوبين دول يا عم المفروض الليش الطبيعي جسمه 80 وانا جبت لقيته 80 بالعام بس لما حصل له هو اللي العضل تمارين جت طلعت 160 هو ال160 دول زياده حقيقيه ولا نسبيه ايه حقيقيه لان الهيموجلوبين لونه احمر فمن الجهاز قرا قراءه عاليه يعني الكميه اللي جابت زياده غير خطيه تمام وصلته انا عندي بقى عشان ايه اليوريا لازم احولها الماده اللي لها لون عشان الجهاز يقيسها فعشان احول الماده اللي لها لون احولها للانزيمات مين اللي يحولها للانزيمات دي اسمه اليوريا فاهمين فصوا شوكا.. بذي البولي أنا كنت بتاع فأنا عشان اللي هو هنا لازم أحبط عليها, عليها. أنا ايه أنا كنت طيب يوري انا عايز اقيس كي بي تي دي انا لو خدت هنا دخلتها الجهاز ملاش طول انا لازم احولها للماده ليها طول فقمت انا جايب الايجنت أو كيت مفار اسمه اليورين عشان يكسر اللي يحولها الى طوينه وصلت انا جبت بيه يورين وعندي 10 بس عشر 10 يورين طول 10 او 20 ملليغرام انت العينه فاهم ايه ال100 هيكسروا بس هيبقى هنا عشان اسدير انا فاكر اسمه ايه في اليوريا قال لك يا عم في الدم اللي انا هو عشان يفضل مين اكثر واحد باليوريا لو كلام يبقى توجن برويد تاني هو الانبادلته بمجهود سريع بروكوت فينيشن عشان بيعمل الريشن للدرايت وللتك تايم وبيعمل الريشن للمين ثانيه ديت في الريت تايم او انا استخدمه لبيات اليوريا بس ال مم. هبارين هو لا حي يطلع بيجي مين بالله بيجي مين وبيطلع كمان من البلد على الكرام طيب وتفعله كيتي جبار معناه معناها في نفس كلام يقول لك المفروض ان لو عملحتي عملحتي جدا بس عم لك هو the equivalent of elements بس المفروض ايه اما نتاخذ عشان تفهموا بالالومينوم يبقى بيستخدم هو الانتي هو ايه يعني صوديوم ما صوديوم الصوديوم بنستخدم بوتاسيوم هيدريد يعني هو احسن واحد لو تريز 3 بس ما تستخدمش الكروسبوندنج يعني عايز الصوديوم لأنه هو أنت دخلتوا متوسط ومجانوتوا في ريس، وصلت في عندنا نحكي جدا من المبارين على حسب المكان اللي موجود بس هذول شباب بيجلسين، وصلت يدوس بتاعته دي، سمعت؟ يدوس بتاعته دي طبعا تعطيني كده؟ بتاعته واحد من عشرة، اثنين، ثلاثة، واحد من que a realidad no se le entiende, que a mí no vamos a seguir. نعمله شغال هو ده الكلام والله كده كلام جميل خلي بالك هو هنا ان باين هو قال بقى ان انت فيش حلو والكلام بس بتاع تيستلمي بيصادف و بيسيبي بس 50 جنيه وعظيم تعملي بقى انت زي لما ولا عشان لان في اللي اتصال وبعد يجب ان يكون مستقبلا للتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم اتقال من لو دينا ماتش غير الوقت هو نادي بقى عنده ايه ريتل بي سي بس في مين السنت اللي هو اللي هو بي كبير الدكتور قالنا نقول عليه يعني كم من قصد بيت برد هم ثلاثة مرتبطين ببعض هما هم ثلاثة من اللي راح جميل هذا الشخص عندك المدراء طلع ما ما من بينها كلها عندنا ما من ضواري عندنا المهم ان البي حصل فيها ديسترب لان في عندي بين بيتر اي خطا في الاثنين سواء ان يزيد او ان البي بي ال يحصل أو او ان البي يزيد او الاسيد بي ال يحصل والاثنين بييدوك بروتوكول اسمه يعني لما أكثر من 7 عليه قلوي ولما ايه ورايه اقل من عليه لما او من يبقى يتعلمين هو الـ Active Programme لتعلمين بـ A Active B اللي منهم بلغت جيد أنا أرسل أولغت في, اسمه إيه؟ إيه في مش بيتا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 عشان كده يستيلو دودا يدخل جوه الورق مع قطره اللي ال ال 2 ال o ده 2 3 من كتير تكوين أنا والله يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان طبيعي ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان ده هذا المكان يجب ان هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا على يجب So we're going to do something different. We're going to do something different. We're going to .تريد أن تصنعها؟ تبيع. وانا أخبرك أنك تجسح أضرارها. أول حاجة أثبت بيل تار. اللي يبلغ بيتش وبلغ بي سي. أول شيء. هو وانا أخبرك. سبنتي برا نت عام إيدا بيديت بدل تيني. هو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 الدكتورة دي قابلة مين عملونها؟ متابلين، متابلين، متابلين، متابلين تتبعوا بداية حتى جفت قابل <تصفيق> عشان كده هو أخوه في ساعات عشان لست أنا بتكلمتش على قولت هنا عن دبابة فوق هو بين الـ CBC بالتوزن من يعني مين اللي فوق العمضة؟ إنه هو أخوه أخوه ستة ساعات تغيبتوا كل واحدة؟ أتبع بقين. أتبع بقين ماشي؟ كده ادي التمرين تمرين 14 4 فايبرجن و 14 4 فايبرجن وبعدها نستمر طيب مره ثانيه على طيب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 وفي عندي كأسا مني، في عندي كواي، في عندي كأسا، في عندي دور سوديا كأسا، وفي عندي كأسا مني. اللي التاني الأولي يسموه مانديغاردي. ده هو دور انت يعمل كل شيء. فالفنان هو هم اللي يعتبروا و انتبهوا اثناء صدم و تروي تملكوا معاك هل انت ترددوا معاك هل انت ترددوا معاك هل ده ترددوا معاك على انت عشان معاك هل انت ترددوا معاك هل انت ترددوا معاك هل انت شباب؟ معاك بالتغذية ان كل ما قلل بينا كل ما زاد الابزورب صح يعني مثلا بس مثل استني ايه يا عم يعني الراجل ده عامل عليه قال البقر بتاعته فقام حاطط ملح الطعام عارفه لو حط كيلو هيمتص كيلو لو حط 10 كيلو هيمتص 10 كيلو لان الصوديوم محايد فامتصه 100% متوسط واحد متوسط المية لما يحط مية كيلو كلسوم متوسط منهم خمسين لأن البي فيلانت بيمتص النص عشان كده لما نيجي نشتغل مع الأرض نعمل كده يقولك احتياجاته كام خمسين مللي جرام يديرو مية يديرو وخمسين عشان يمتص منهم نصهم لما نيجي نشتغل بعد يقولك يعني ايه اكوردنج the يعني على حسب حجم الجسم يعني لما اقول كبر زينك ارزينيك موليبدنم يقول يقولك لا يا عم دو دول بيتاخدوا بتريس اليمنت دول بيتاخدوا بالبارت بيرميلر والباقي يوفر فاهمها يبقى حسب ده حصل امتصاص ده بالنسبه لك اللي هو أحادي ثنائي ثلاثي حته التكافؤ اللي هو كي 3 وصوديوم 2 كل ما جاب التناسب كل ما جاب الثلاثه او الاثنين او الاربعه يبقى مور سولف ويزيد الامتصاص أعلى العكس فهمنا؟ يا <تصفيق> فهمتوا والله؟ <تصفيق> الله رب. الله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 لكن بقى يا شباب ها قلنا في عندنا الصوديوم وعندنا بوتاسيوم كل يوم مور سولوبل عشان يزيد الظاهر الكواليتي تراي بوتاسيوم هو المور سولوبل عن الداي صوديوم طب الكالسيوم هنسه نحطه ليه ها والله انتوا خطيتوا الفارما بيقول لك لكل دوت عندي دول الكالسيوم هنسه عندي دول الليتكس سيستم كان موجود والله في التابل فارما على الناحيه اليمين تحت كده في الجدول والله كان موجود كيميكا كان عند كامتم إيه ده لما ما خش مزرعة وخش عن مدوار بتاع بقر كده فعندنا في المنطقة بتاع الجمسة دي كلها بيزيد فيها التسامل بالرصاص والزن والأرضنة فبنجيب الكامسة الليلة فنحطه بخزرات المية عشان يعمل كليحة لللد لما تخش بقى على بقر كده تلاقي الجنجبال من جوه هتا بسودة كده ومقرحة تعرف ان ده ليد بويزلي شوية كامسة من... عارفينش انتو فيلم بتاع شفتوا الفيلم ده عارفين البودره دي كانت ايه كان اسمها والله بس هي تبقى موجودة في نباتات طبيعية في الصحراء الماده الفعالة كانت اسمها ايلف وانا فاكر اكلوا سكر كان بغيبوه وهو أنا كان عنده ضغط واطي بردي الجلته اللي انت هنا ما هوش حاجه هو يعتبر ايه انتيدوت طيب انا بفضل اني استخدم دوشا فيتر افضل من دوشو عشان يبقى اووركلينج بيكون هو ده اللي انا بقوله طيب الكوز بتاعته قد ايه تبقى مع يعني ما بيعملش ايه ايه ما هو العدد ده من التوبو شوول وصلت طيب أقولك لغز لغز لغز من action طيب أنا لا أقولك just برضو استعمل نفسي بلاط ما بقولك fiber اللي كان fiber energy عرفت صح يجي fiber energy ويجي اختلاف هو the calm the calm the calm the calm the calm the calm ما calm the calm the calm the فواصل مضايسة دي عمي تراجع بتقسم هذا ليه مش يجب ويسك بتقسم؟ هذا ليس بالكسم؟ فواصل في بتقسم ليس بالكسم؟ مش يتعلم أنه بتعمل كيف يشك بالله أكيد أنه بيش هذا وصلت، يعني أنت عندك على كله أنت ليش كل وصل ما طيب إيه تسعصان كده هو في الأجرة والأجرة لا فيه فيه عم أحسن من يمارين. بعدين الهبيركة في 8 داعة و 6 ساعة الهبيركة ساعة وبعد من البدات المشكلة بقى هو الميزة التي عنها في الإلتا ويقولك الإلتا لما أضطها في 1000 التلاعة تقضى 14 داعة هل يعني في التلاعة ومتبوش في انما انا اللي حطيتها مرة الثلاجه كانت ست ساعات وقلب الثلاجه كانها 24 ساعة يعني انت حطها على 7 بره وشغلها وانت في الوقت فين دي عليات بدل يعني هو يجي لك مشوار حتى ولا ولا في تعطله ازاي بني اللي برين تعمل 6 ساعات الين كان ساعات فيها طيب إذا صار فندم ديني إذا ها كده ما بقاش أي سودة ولا إيدي ولا إيدي يعني ده هو يوم ما يقول لك هذا الامر يقولون ان هذا الامر يقولون ان هذا الامر يقولون ان هذا الامر يعني ان هذا الامر يقولون ان هذا الامر يقولون ان هذا الامر هذا الامر يقولون هذا يعني بتقلل تكوين الاسد اللي المفروض اصلا جاي يتكون يعني لما تيجي الاسد تيجي discretized الاسد مش هتكون موجود والمفروض اصلا عشان اقيس واظبط عتري مين يبقى فيقولك فيقول لك بتقلل الCO2 باين بشكل كبير وبالتالي ما اقدرش اقدرها فور عشان يبقى الوحيد يبقى فهمتوا يعني هنسين بقى واللي هو كيس مش رأيك. المفروض ان لو اخذت الانترنت تتطلب انها تتطلب ان تتطلب ان تتطلب ان تتطلب ان تتطلب ان تتطلب ان تتطلب ان تتطلب اللي. ان بتراصي بتراصي تعمل هايبر ولا هايبر هايبر فركزت الماي فاريانت اللي عندنا استنى ده بتاع في ام القلم وافهمي هو انا مش بقولك عشان اخفض ولا عشان عدد ما من اوه انا كدرة دي عيبة ارخط على الان فشان بيها نومك التاسي بجيه طويلة مع الان فلانا قعد بطورة طويلة في الصوتية الان الان ترصيب تحت هنا فالما ترصيب تحت الان عامل الخيبة والله هيكم خيبة اقعد بسحبه ضيئ من الخيارة وعملتني شينتي شينتي تقصر بزيك على الكاونتر بيكتون... طبعاً صح هو كيلوين بس الڤارياب ايه ليه هو انا كل الوقت اللي بنخصص في الحجان مش حامل كلها هيجف هو ده بس الكوليا ايه اللي هيديني متواصل حجم الخليه بص الشريه انا قلت عند الانستكشن كله باجي رميته باجي في الكليه لقيت كله معطيه 10 وعايز ب 10 كل قال ازاي قلت الحجم الكلي على <تصفيق> العدد الكلي يبقى عارف الصوره بتاعه دي ممكن تكون قاعده برصه اللي جنب قاعده برصه ربع قاعده جنب نص بلاطه المهم المتواصل بتاعك خلاص يبقى ال n اصلا بيساوي الباب في على العربتين قد يفصل يا عم بسرعه كيف <تصفيق> هي كده الباب في البوليوم قالي ولا دانو ولا ألو يا عم العربتين كمان نورمال ايه ضدت ألو والفضل سابقه هو ايه بجفتر؟ إيه صف صفت إيه؟ هو يعني <تصفيق> عايزك تسلم من بس هو عائلتي لو سمحتي لا سمحتي لو سمحتي لو سمحتي لو سمحتي لو سمحتي لو لو لو قال الله وديه عايش سكر زينا ونطلق معاك وقال عايش سكر خلينا ونطلق على أقوى انت زي قالك انه لنا كده أعلى وزي أنا كده سادسه أعلى لأن كمية المادة الضيبة في الحجم الثانى كتير هنا كمية المادة الضيبة في الحجم الثانى أعلى وصلت؟ يعني لما قولك فينك كمية وفين الحجم هو دي كمية؟ وده عدد ده ايه؟ ده كمية إنما ده؟ حجم يبقى لو أقولها ان الهندس لي بيساوي ايه؟ يستيقى يقول عن تركيز الهوم مجلوبة من حجم الثاني تبع مرحباً؟ امتى يزيد وامتى إيه كمية اللي مجلوبة على حجم البيسيبي فهمها مرد برميه جميع... يعني؟ يعني اللي هم عادين على الهوم مجلوبة اللي هم عادين فيه اسمه وانتوا واحد عادي تبقى رقم دي 3 4 5 0 يعني 6 معلومات لكل واحده قاعده وصل كميه على وصلت عايز في الدم او تنقص الرقم 0 تأذية عمد الكرمية في حجم سابق. صح؟ تعرف كل تركيزها أقولي يا عم ده واحد اثنين دولة بلطات ولا حضرتها في مكورسيين. ده على الدلات يعني تبقى سفين في شفت كمان كورس؟ ده بقى كله واحد على الدلاتة صح؟ يعني تبقى سفين في وصل؟ يبقى لما تيجي تيجي بتساوي ايه بيساوي الهيموجلوبين على سالب زائد قال لكم ان طيب مين اللي اتاثر الهيموجلوبين الطبيعي كابت البوليم لما قال يبقى الضغط ازاي يرفع الكلى إيه؟ ايه مش بس لهذا انكريين النهارده خدتوا فين فورس انكريين خدتوا بتاعه الهيموليز بتعمل فورس صح ودي كلمه قديه فا طيب فيه ببطش في تيجو احنا عندنا اللي بيس على ووتش في لونج ستاندينج كيس اللونج ستاندينج كيس اللي احنا في باثولوجي لونج بيطلع دافيوز الفاهير ده دا ماشي بتعمل دافيوز للليمفوسايت والكيلوسايت او الزنثريوم بتاعه تمام طب طب كده لو جاي عشان دي انا جايب. دي فيديو كلا، صح؟ المهم زي كدني لما تيجي تروح فاضل تقولي أنا ما ليت تلت تلت راحوا كده دي بقى <نصفيق> لما طلعت الفجيول اتقلب منها عم يتوكل من نيوتن اهي انا اليوم قلت لكمش انا مش شايف الهوا بس اللي شايفه ايه كده فقلت بدل ما هي وصلت يا عم كده عايز تبقى مش انت ايه كده تمام بس شفتها معاها حاجه فاضل قلت لها تعالى خلصنا خطوه شويه صح انا عشان خاطر الصراحه هو كده ايه دي السيروم بيفرط على الجلد هو انا لو طب السيروم ده ما بعد كل التولز بكل الكميات بتعمل ايه يعني ايه شريم كده بتسحب ميه بتعمل ديشن بتاع الدراسه ثالث طلب ان بتحلل انت بابل اللي ممكن لو انا صنطرت العينه تعمل لي انما مستر ما بيش عارف يبقى تاني ازاي تاني اهو فيتاس ليه سيام ببطر عن الدم دي بقى يا دكتور اول حاجه لان في 960 طبعا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 فيفضل السلم عن ايه اول حاجه ثاني حاجه لو جبت اللي بيعملوا ال 1000 حاجه بيعملوا ديوشن للسامبل ده انت لما بتشيلهمس ان فيها على الدور ونعملها بالفلتره في او ونحطه في سالب في التلميه اقل حاجه بنعملي اول حاجه نعملها تعمل في البوليه ليه أول حاجه تعملها فاس البوليا فيه ما هو اللي يتلقى مش ما هو لا، البولي هيتنسب عليه فده صح؟ كنت صح؟ صح؟ حسن؟ حسن؟ حسن؟ بكت البوليا حاجة بعملها في المعمل هي وصلت؟ كده عم تنصرش النظر حاجة بتكي حاجة؟ أكيد في إذا I'm يعني to get to you. Again, if you want to take a step, wash off. And take a step from the head. You لقد كانت مستوى من هذا المكان الذي يمكن ان يكون من يمكن ان يكون هناك من ان يا هناك من يا يعمل معه رجائين تبقى للأمثال بيسس في الأول خلال الكلام أو الكلام او فان كانت تنهاري الميجا كاروسائد في والتو السايد والبرين سايد والبروموتور بروموتور تقريبا كده يا جماعه اللي هو ده السايد اما التالت اهو اللي لكن دي بعد كده بس ان على لما If I tell you that you have to use the طلع limit, the UMSU limit, the UMSU limit, the UMSU limit, you know? It's still still. The UMSU limit is to the UMSU limit. That's what we call البولر فورمات في البروجرايد بيمثله بالستايل كالتالي، هو ليه برضه ده عشان تتفرع الاشكال، شايفين بس الكميه من الجلوم بتخلى ازاي؟ شايفين الحجم بيقل ازاي؟ شايفين الينر بتتغير معايا، دي ريست فايل او ديلت، هنا بتبقى هنا دي, كلامدر. كلامدر. كلامدر. كلامدر دي. دي, دي من we need to be we need to be and to become a one to show it and to become a one to show it and to the minority أنت تعرف هذا ما يجي. أنا إذا كانت أول مرة حلا في أول عادي ونزلته أول في عادته وغادرت السكن. هو عادي فارين دي دي دي دي في حاجه ثانيه في الباور واحد كمان يعني الساعه بشد بتاعه لقى النور لي أول مرة ثلاثة ولكن هذا هو مسؤول عنه يقول لك هذا هو هذا هو مسؤول عنه يقول لك هذا هو مسؤول عنه هذا هو مسؤول عنه يقول هذا هو هو مسؤول عنه يقول لك يقول كل المايلوي سيرس عليهم سنه يعني لما بنيجي نبص كده على الماتش نشوف النضاره بتاعتها شغاله ولا شغاله دي اوم مايلوي ديز بان شكلهم بين بين السهمين ده هو سايد. فلما انا اجي بين و انا اجي اللي فوق ميتا كتير دوت كومباك بس هو كده على اما ابص على دي تكون دي حاله ان ARIN מוד parachוי אורט ואז רצי בורס לתשואש כל שעיר מוסע ש sais collage smart ibrellt What do bud um 바셋 אני לא נעמovich uma acrob pylnay necessarily seven bar cannot accept to express for us engag CLG ten bar can accept them filingECT יבדrt Sen Piet לע extern עכשיו הם pediatric אם יש לו ז whirring θ'ר ليه الدكتور عشان ضغط الدوره بقى في فين اول ما الستين دارك اللي هو الطوق الازرق ده بيبدا شوية شويه بعد دخلت في وصلت شويه لقيت الكروماتين في فتحات بما انا في الروبي لقيت الكروماتين كامض يبقى عامل وصلت هنبص ما هو كان في الستين دارك فلورين نفسها في باقي دول متجددانه ليه ها واحد 1 0 ايه ده الطوق لبره كان يبقى ليه ايه فهمني ولا مو فهمني مين اللي قالها دي مش مش مش يا دكتور دي شريحه ايه ايه اسمع هقولك اسمع <تصفيق> شو علاقه <ألك> مشكله اسمع <تصفيق> مش ايه روبي بلو هيختفي زي دي نور <تصفيق> ازرق محوط الخليه من كل اتجاه معنى النور الازرق ده يبدا يخف يعني معناه ان الهرمون بدا يظهر يبقى انا دخلت من المرحله اللي بعدها بص على الصوره دي تقول ازرق محوط في عندها حدود فوق ولا لا اسمها بص على تحت منها في فتحات يبقى دي اسمها اللي بعدها بص على يا عماد في سنتر فلورين خالص يا عم في فتحات اه ده دي فتحات كده دي طيب كومبا كلهم برصات صدق ان بيرمحوا الوسط هيتبذل في كل حته برصات فاهمينها الشرايح اللي بعدها الشريحه التانيه شايف دي دي ده دي واحده دي لما بيجي صوره السيدين الانقسام ولا على دي المره في سبيش يعني ايه دي التوب ديش والروبر سايت خليه اكبر منها اكبر منها وصل الجمله اللي في لي جينيتا بروسايت انا قلت لا مش في تاليو هيلو بمعنى ان العمليه كلها انا باخد بالكاميرا بالكلمه كده انا عمل كده المهم ان الجسم كله اسمه روبر فهو انا خد طاقه طويله وصلنا فلما ابص على دي فراكتل دي نورساي في فتحات ممكن تيجي نافعه <مم> على ممكن اريح الضغط في كينتراست اوف في بعدها انا لسه مش عارف يكون هنا ترانز ولا مش صح؟ إذا ما عايش إذا ما لا، ما كنت فيه صح مش ما كنت انا أعلم ميتا؟ ميتا يا لا لا بتوخذه للمفطور رماديل فاين او ديريك بعد كده بيبقى كور بص يعني كشف عارفه فاين يعني يعني ابر خرايط فيلامنت بعد الفيلامنت ده دي يقولون انك تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن عن المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات التي تتحدث عن المشاهدات ليه؟ لأن المصاري الآخر يتقلون بي ستين فيدوم بيئة من اللي لونها من, من, الداويه من, الداويه من, الداويه من, الداويه من اللي لونه <تسجيل> الأول ونعدم كل شوية كده ال... اللي <تصفيق> <السلح للأسره> هل ترى؟ شرحة ديه نصاره و ياريك و قينات بسورة الله تعالى ربري الله هنا في كل هنا هنا هنا بعدي فتحات بس الجنب، هنا بمش فتحات كبيرة، فمش بيشتغلون على رأسه. تجد بسط على رأسه، سندار تدوره مكسا تلاتين أبله، غير ميسس تدوره مكسا تلاتين. تامين؟ بعد كذا لا تبقى كروسا، وبيعند برومة، راي من يقدر يقوم زبدة تزرع. شوي برومة يقدر يقوم زبدة شيء، شيء، شيء، الطبيعي، الميلور <تصفيق> ما في طوق ازرق الخليه كلها ولا ايه ايه ايه <تصفيق> هي بك موايده واحده ينفع يجي من اللي دعوه وواحد ينفع تسيب في <تصفيق> من اولا على يا دكتور مهما يكون فيها شو في الامتحان طب بص عليكم كده كده 넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌 لا فراءة للسلوك هل كانت ترسين؟ عشان للسلوك فراءة نشان عشان تسليني تعملات أخرون نكون لذلك أطلقتكم شراحيني الزين فراءة الملويد نبع لأولئة طوح لو محوظ الزرية والتعين אני מבחור שבועל, אני מבחור שבועל יש מהי תדקר פרד בעלוי את פירס עד תמחית אין תעשת את המסטר שלדה, משפיין לא משפיין משפיין לא משפיין אני מבחש אתכם, כי ממש ראו מתאיםים תלת השלפה עד עפה, משאי תלמד وليه حاجة <تصفيق> يا كرمستر مشنا شاغل دور شفتي النهارده يا مولانا ورثلان ده كده ايه يا بيه برجاء شوف الاول الكلام انا كنت ازاي عليه انا مش شايف حاجه ده مش شايف لما معوض انا كنت دلوقتي يا جماعه دي ودي جوبا ما يوش شرعي هنا كلوا ودي شو ده ودي عشان تفرم ما يروي بعضها معظهم ثمن دارك بلوغ وثاني تبلت ما وصلت أول ناس لا خالص ثالث ناس جرينيوز نهاب راي من الجرينيوز ولاي برو ما يرو موجود عندي فتحات أظلم ما يرو غرايود دي موجودة او مش موجوده بس اليوم بقى تاخد الكيس ديشين بتاع نيت او مايلو سايت غرايود او مش موجوده وبتدي مرش دي نفسها بعد كده سيجمنت بتاعها نيترو وصلت يبقى غرايود هتفرق معايا غير واحده بس اسمها لما يدخل فيها لما تاخد شكل الكيك دي بقى ليه لما تاخد الهوتشيشي في دي بقى بقى نجمتي دي بقى وصلت شريحه بتقولك ايه البس ايه جروح شريحه بتاع ايه جراديوز بس لسه مش عندي فتحت بس تلاقوه ها برود. برود. ايه مش طايب تلاقيه ها؟ ستج فأنت... دي واحده بس مع بعض بلاش بديش منك السهل بديش من مين طواير وصاير بس في فتحه هاي بسها طواير وصاير ها؟ فهمت؟ ايه ده يا عم طواير وصاير يبقى بتدي عامل الكلام انت يلا مش ايه ده الكلام ده هي ايه دي اللي تقدر تصرح حاله دي استني استني دي دي اسمها ايه نيترو بايو ده حاجه خاصه ايه ها فايده خاصه ده حاجه هناك بتفيد بسماد السنت اللي هو ده ما هوش دي نيتروفيل ودي بنعملها شكلها بس Dibitamkan, tak ada. Ayat dibitamkan. Berarti handban ini. Lebih kompleks. Hah? واللي يكون بالظبط هو اللي انا بقوله ماشي عن الجين دي بنخ من الشيء دي ايه تقرير الميجا تا يضاف 2 4 يخص برقمه 7 8 2 5 كل يخص خط الجرانيت خلية ما بينت انا 3 4 5 6 7 8 8 يعني هي الثانية الثانية اللي بعد الاولى اسمها طول ميجا جانبي صح الميجا كان يضاف 2 4 5 اه 1 2 3 4 90 ميجا ميجا كاريو بار وصلت 1000000 2 4 يوب يعني شيخ الا ده دكتور رقم 208 يبقى اسمها برو ميجا في 100 طب دوره دي ميتا ¿Qué está pasando? ¿Te ves un país Rémi les abîmes encore une fois normalement Il se 놀�a plus qu'à l' novarows Il s'appelle type mélange On commence tout L'aise jamais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 الليه دي من الخليط ده ليه؟ دي غيره دي من كبير ما ها؟ كان ايه يا ليلي انا مش لاقصر ربي ليه يا خي ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه دي مستشفى عندنا ده ليه استند ليه ليه ماده بوليك دي حاله كده جارتين اه احنا جارتين ده ممكن تبوظت بس هي دي فكره عايزين صار بكالغه ده انا خلاص بقول دي Saya takut ini takut ini dibawa كانت تقولها انت يعني دي ايه كرينيشن دي ايه دي هو التارد قلت على دي اكل عشان كلمه كرينيشن معناها ان البلازما اتعرضت هايبر تونيك ديو هايبر تونيك ديو معناها يعني ايه اللي حصل يعني الشريحه كلها نفس الشكل انما العاده الدايت هي عامه شايف واحده من في البيت فاهمين لما احط نص عايز دماكسور يا الله يعني في ماشي ها تمام تمام الدايت غير هارد دايت ها بقى بروتين دايت راكي ناقص كبير بالانجليزي اه انت فاكرها بوز سويت اهي اهي اهي ده ما دي تيير دروب تيير عندك هنا تيير دروب هي وفي عندك فرجمنت فرجمنت هايدا فرجمنت شايفين دي اشتغلت بتاعه بتاعك يا على بعدها عبر مارس الستنابلت هي كمتتنابلت يعني ايه؟ وما اركضنا نقول بصنات ذلك حطوا مجلوبة من عند استنابلت كمت عندي يعني الوقت؟ كل مدد انهم مجلوبوا كل مدد كل ما انهم مجلوبوا كل مقال عبر بحول الله اقتر بتعمليه استنطروا بيه لما استنطروا بيه ايه اهي هو والله هاي هايبر هاي يعني هو اللي طاغي اكثر من اللحن. إنما أنت تبغى هذا لما فيه بس فل جولي بودرس فل جولي بودرس فل جولي بودرس دي عبارة عن ريملان من, من بستة بلاد وماشي أو مصر. مصر. دي أو دي من فرم ولا من فرمس ايه او موسفى دي بزوباني أو بزوباني دي بريتفلو صار ريملان من الأرق ايه؟ عبرين ليه ظهر لان انا اعتقد ووريكم صيدلونيستين على شكل بولي كورميشن فبنقسم لها لسوتين تانيين اللي هي اسمها بريليانت فرايزايد بلو ونيوميثيلين بلو فشرحت لكم دول انا فهمتوا حاجه, حاجة؟ <تصفيق> عايزين تذاكروا او بردين. حاجه هل ليه؟ اللي دي الليبيدو سايبر الايه السكر في عندي كريبتل سواء من انا قال دي في koua